والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء رَبِّكُمَا تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار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 إن استطعتم آتَفُدوا أن من أقطار السماوات والأرض فَأَفُدُوا لَا تَأْفُدونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكذِبَانَ يُرسلوا عليك ما شوَى ظن من نارٍ ونُحاسٍ فلا تَتصيران فبأي آل ربك ما تكذبان فإذا شقَّت السماء فكانت وردة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 يطوفون بينها وبين حميم آن آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء رَبِّكُمَا تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكية زوجان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 فيهن قاصرات تطر في لب يطمهن الناس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان